على الشاطئ كانت أختان صغيرتان تلعبان على شاطئ البحر فوجدتا هناك صدفات كثيرة كبيرة وصغيرة فجعلتا تجمعانها والتهتا بها عن البحر وبعد أن جمعتا شيئا كثيرا منها أرادتا أن ترجعا إلى البيت فما استطاعتا لأن ماء البحر امتد وكاد يغمرهما ولكن ولدا شجاعا كان يلعب على الرمل قريبا منهما رأى أنهما في خطر فأسرع فحمل الصغيرة وقال للكبيرة أمسكي بي وخرج بهما من الماء فركضتا إلى البيت فأخبرتا أمهما بكل ما حصل لهما فسرت الأم كثيرا وذهبت إلى بيت الولد وأثنت على شجاعته ولطفه